بنعمة ربك بمجنون ان و وإنك ن لعلى ربك و ي ص ر و ن ب أ ي م المفتون إن ربك هو أ ع ل م بمن ضل عن سبيله وهو أ ع ل م بالمهتدين فلا تطع المكذبين وادوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف م ه ي ن هما زم شاء بنميم من داع للخير معتد ن ث ي م عتل بعد ذلك زنيم أ ن كان ذا مال وبنين إ ذ ا تتلى عليه آ ي ا ت ن ا قال أ س ا ق ي ر الاولين سنسمه على الخرطوم إ ن ا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا موسوعه ا ل ن ه ا م ص ب ي ن و ل ا ي س ت ث ن و ن ف ط ا ف ع ل ي ه ا طائف م ن ربك و ه ن ا ئ م فأصبحت ك ا ل ص ر ي م ف ت ن ا د و أنغدوا ا مصبحين أنغدو ع ل ى ح ق ك م إ ن كنتم صارمين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 عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون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 موسوعه النابلسي م ا للعلوم م ك م ه ا ل ك ك زعيم أم لهم ش ر ا ء ف ل ي ا ت و ا ا ب ش ر ك ئ ه م إن ك ا ن وقد ا ا ص د ي يوم يكشف ي ن عن و ساق ع يستطيعون خاشعة و السجود وقد ن نبصارهم إلى فلا ذلة ترهقهم كانوا يدعون إ ل ى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و أ م ل ي لهم إ ن كيدي متين أم لفضيله ا ت و ر م ح م ل ن ا ب ل س أ ج ر ا فهم من مغرم مثقلون أ م عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن و كصاحب الحوت إ ذ نادى وهو مكهوم لولا أ ن تداركه ن ع م ة من ربه لنبذ ب ا ل ع ر ا ء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين و إ ن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصرهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين